يا ايها الذين امنوا لا تقولوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قالوا يا ايها لا تقولوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها